بسم الله الرحمن الرحيم حالين عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في والعلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الوفور الرحيم والذين اتخذوا من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 في السعير ولو شاء الله لجعلهم أممًا واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم التخذون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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه فَلِذَلِكَ فَذَعُوا أَسْتَقِمُوا كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعُ أَحْوَالَهُمْ وَقُلْ أَمَلْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابِهِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لك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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما من من مصيبة فبما خسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم مِن بَحْرِكَ الْأَعْلَى إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّنَ عَلَى ظهره إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُبْقِضَنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْكَ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن عِلْمٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ تنيبون كباب يرالإثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يبفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن رزقناهم والذين إذا أصابهم البغي هم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله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 صَابَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ فَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هل إلى مرد من سبيل أَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خفي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنْ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 فَسَمَاءَ أَوْ سَلَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ سالك فور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وإنا ويهب لمن يشاء جعل من يشاء عاقِما، إنه عليم قدير، وما كان لبشر أي كلمة له إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل, رسولا أو يرسل رسولا لما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن